نعادنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا ولا تجعل الدنيا أكبر هم منا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا وجعل الجنة هدا رنا وقرارنا برحمتك يا رحمر رحمين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 ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا نبوء لك بذنوبنا فاغفر لنا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إنا نسألك الهدى والتقوى والعفاف والغنان اللهم إنا نسألك الإيمان والعفو عما سلف وكان واحشرنا في زمرة المتقين وأسقنا من حوض نبيك صلى الله عليه وسلم شربة لا نضمأ بعدها أبدا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك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 وما لم نعلم اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم تقبل من الصيام والقيام وتلاوة القرآن واجعله حجة لنا لا علينا اللهم واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم اللهم اللهم واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم اللهم جمّل أمرنا ما أحييتنا وعافنا ما أبقيتنا وبارك لنا فيما خولتنا واحفظ علينا ما أوليتنا وارحمنا إذا توفيتنا وتفضل علينا إذا حاسبتنا وَلَا تَسْلُبْنَا الْإِيمَانَ وَقَدْ عَرْوَفْتَنَا اللهم وعصمنا من فتن الدنيا ووفقنا لكل ما تحب وترضى وثبتنا بالقول الثابت في الدنيا وفي الآخرة ولا تضلنا بعد إذ هديتنا وكلنا عونا ومعينا وحافظا ونصيرا اللهم ما إلا نعوذ بك من قلوب لا تخشع ومن أعين لا تدمع ومن أنفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم واملأ قلوبنا بمحبتك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 اللهم إنا نعوذ بك أن نقدم أحدا عليك أو أن نؤثر أحدا عليك اللهم واجعل أحب أعمالنا طاعتك اللهم واجعل أحب أعمالنا طاعتك اللهم واجعل أحب حبيب إلينا طاعتك وأبغط بغيض إلينا معصيتك واجعلنا من الذين يسارعون في الخيرات ويدعون كرغبا ورهبا واجعلنا من الخاشعين اللهم وحفظ علينا ديننا وأعراضنا اللهم وحفظ علينا ديننا وأعراضنا اللهم حببنا إليك اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وجميع خلقك اللهم واجعل حبك إلينا أحب إلينا من حبنا لأنفسنا اللهم واجعل حبك أحب إلينا من حبنا لأنفسنا وأهلينا وأموالنا وأولادنا ومن الماء البارد على الضمى اللهم وأعلمنا اللهم إنا على ذكرك وعلى شكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم ونستغفرك مما لا نعلم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا ورزقا حلالا وعملا متقبلا يا رب العالمين اللهم يا معلمين إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم إنا نسألك نفسا مطمئنة بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك اللهم وأوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا اللهم وأوزعنا نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فراجته ولا دينا إلا قضيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا عزبا إلا زوجته ولا محروما من الذرية إلا ذرية صالحة رزقته ولا عسيرا إلا يسرته ولا كربا إلا نفسته ولا مسافرا إلا بالسلامة إلى أهله رددته ولا مستقيم ان لا ثبتته ولا ضالن الا هديته ولا تائها الا قبلته ولا صياما او قياما الا قبلته ولا دعوه الا استجبتها ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره يا لك رضى ولنا فيها صلاح الا واعنتنا على قضائها اللهم اغفر لموت المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم عز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم وحم حوزة الدين اللهم الدين اللهم وجمع المسلمين على تحكيم كتابك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا غيث هنيئا مريئا سحنا غدقا مجللا نافعا غير ضار تعم به البلاد والعباد. اللهم اللهم سقيا رحمه لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق اللهم آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار اللهم إنا وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في مجموعة آيات المملكة العربية السعودية الرياض حي الملذ هاتف أربعة سبعة جوال صفر خمسة تم هذا العمل باستوديو آيات مهندس الصوت أبو إبراهيم يوسف الشتري والسلام عليكم هو رحمة الله وبركاته. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.